أ ه ل ا بكم إ ن ه ا ل ث ا ن ي ة وخمس دقائق في باريس منتصف النهار وخمس دقائق ب ت و ق ي ت العالمي هنا مونتكر ل ل د و ل ي ة

معكم حول الحدث برنامج سياسي س ا ع ة تفاعليه ة نتوقف ف ي ا ع نقدم د ض ا ا ي متنوعة ن ق قراءات بين السطور نفسح المجال لتعليقاتكم أ ع ز ا ئ ي المستمعين ونفتح النقاش حول قضايا م ت ن و ع ة حلقة اليوم. اليوم حلقة خاصة وجدلية في اليوم اليوم العربي حول العقل العربي وجدلية الإسلام

والعلوم ن ص د ي ف ا ل أ س ت ا ذ الدكتور نضال جاسوم نائب عميد ا ل ج ا م ع ة ا ل أ م ر ي ك ي ة في ا ل ش ا ر ق ة ب ا ل إ م ا ر ا ت ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ت ح د ة باحث سابق في و ك ا ل ة الفضاء ا ل أ م ر ي ك ي ة نازو وعالم فلك أ و فضاء من إ ص د ا ر ا ت ه ا ل إ س ل ا م والعلم العام يعني قبل أشهر عنده إصدارات غزيرة. إذن إسلام وصدر له مؤخرا كتاب جدير بالاهتمام

ولكن ا د ر و ي ن ن ش أ ى الكون و ا ل ق ر آ ن ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ز ع ج ة س ن ز ع ج ك م ع ل ى م ا ي ب د و بأسئلة ا ل د ك ت و ر ج س و م ا ل ي و م وسنتحدث عن ن ز ع ت ه لتقريب بين ا ل ع ل و م وبين القرآن و ب ي ن ا ل م ع ت ق د ا ل ت ق ر ي الإسلامي أ ط ب ت ح ي ا ت م ن فريق م ع ك م ح والمزعجه ل والمزعجه والمزعجه و ا ل م ز ع ي ق و أ س ع د د ا ئ م ا بصحبتكم ع ل ى م د ى س ا ع ة ج ه

هذه رمتان قضيه اليوم <تصفيق> للمشاركه في برنامجك المفضل في م و ن ت كارلو الدوليه

إ ذ ن ق ض ي ة اليوم حول العقل العربي سميتها أ ن ا ج د ل ي ة ا ل ق ر آ ن المعتقدات والعلوم ممكن أ ي ض ا أ ن نسميها ج د ل ي ة الخرافات لدى البعض وليس لدى الكل نحمد الله على ذلك أشكرك بداية الدكتور نيدال نائب عميد الجامعة الأمريكية في الشارقة. أنت أيضا الأمريكية أهلا أنكم الشارقة الدكتور واكالة بك بداية نائب بحث سابق بنا يبدو نيدال عميد قاسوم الجامعة الفضاء نازا عالم فضاء أهلاً بك. الآن التحقت بنا. يبدو أنكم في في علقت فيه

شوارع باريس, ما شوارع حدث؟ باريس مع ز ي ا ر ة الرئيس التونسي كانت كثير من الطرقات م غ ل ق ة فاضطرينا نلف ونلف ونلف الحمد لله وصلنا يعني كل هذا ما يعني بسبب التونسي كل ه بسبب <تصفيق> بجبوش على كل حال نسعد بك أ ن ت اليوم عدت لنا بكتاب شديد بالاهتمام يعني

كم من ص ف ح ة حوالي ثلاثمئه صفحه, 300 الحجم صفحة يعني يعني يقرا حجم, حجم توسط بعد متوسط بعد كتاب اول、لا. هذا الكتاب ا ل أ خ ي ر إ س ل ا م بيغ بانغ داروين ه ذ ه ا ل أ س ئ ل ة التي يقول أ و يتوقع الكاتب ب أ ن ه ا ستزعج سلفا كثر في العالم ا ل إ س ل ا م ي وهذا الكتاب جاء تكمله أ و ت و ط ئ ة لكتاب آ خ ر نسق فيه أو طرح

في للتأليف رؤيته بين الإسلام ولن ب ي ن ا ع العلم ل و أو م ما رأيك بداية ن تتحدث ق قبل ل أن ن عن هذا ي ع ن ي م ؤ خ ر ا استمعنا في على شبكات التواصل الاجتماعي إ ل ى يعني شيخ يعني هو

ب ا ل ن هذا ا ي ة أ خ ل كهزل ل م و و و ض ع يقول س كجد الحمد ل ل ك ن هل م الارض ي ق ل ث ا ب ت ة أ م تتحرك

ف ا ل ح ق ي ق ة الذي عليه ع ل م ا ؤ ن ا كالشيخ ا ل إ م ا م عبدالعزيز بن باز صالح الفوزان حفظه الله تعالى ان ل الارض ث ا ب ت ة لا تتحرك وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أ ص ل اصلا وأخبر دور والشمس تجري لمستقر لها وقال جل وعلا عن الشمس والقمر وكلهم في فلك يسبحون وقال جل وعلا أن إبراهيم تجري لمستقر عن عن الشمس التي لها الشمس ا جل فلك جل عليه ل في ة الأدلة والأدلة والسلام تدور الله بالشمس المشرق بها المغرب هذا أيضا الشمس التي من من من إن عن يأتي فأتي كثيرة

لو تمشي ا ل ط ي ا ر ة مدري كم تمشي لن تستطيع أ ن تلحق الصين أ ن الصين تدور و أ ن ت تدور ولن تصل الى الصين أ ن ك تدور وهي تدور فكيف تصل إ ل ى الصين لا ي أ ت ي شخص ويقول كذا وكذا وكذا و ن ط ي ر به عندنا نصوص ثابته وعندنا علوم ش ر ع ي ة نرجع إ ل ي ه ا ولذا الغرب وهذا مما يعني يتوسع فيه بعض الناس من ا ل إ ع ج ا ز العلمي وكذا و أ ن ظ ر إ ل ى ا ل ق ر آ ن يفعل كذا وكذا يقول هذا مذكور في ا ل ق ر آ ن قبل أ ل ف ومائه سنه وكذا ط ب لماذا لم تكتشفوه بما انه في كتابكم من الف و م ا ئ ة س ن ة

أنه كذا وكذا قالوا ص ع د نضال ا القمر أما صعدوا القمر وأنا شافوا قمر وكله صنعوه في مدرفين وقالوا إلى إلى وكله هليوود قمر مدرفين خرجوا القمر صنعوه صدقناهم ونحن وجرينا شيء في خلفهم دكتور طمنا هذا الكذا وكذا صحيح أ م أ ن ه مختلق هل كل هذه العلوم التي يعني نعرفها اليوم هي ص ن ا ع ة غ ر ب ي ة

لا هي ص ن ا ع ة ع ا ل م ي ة هي ص ن ا ع ة ب ش ر ي ة هي مو... تراث ل ل ب ش ر ي ة جمعاء يشارك فيها الغرب ويشارك فيها الشرق ويشارك فيها المؤمن والملحد ويشارك فيها المسلم وغير المسلم

وهو أ ل ق ى هذه الكلمات في ا ل إ م ا ر ا ت ل ل أ س ف حيث أ ع ي ش انا فاضطررت أ ن أ ك ت ب مقال نشر ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة هناك قلت أ ن أ و ل ا يعني هل يعتب يعتقد هذا الشيخ أ ن هؤلاء ا ل آ ل ا ف بل الملايين من الناس الذين يدرسون ا ل ط ب ي ع ة يدرسون ا ل أ ر ض يدرسون الفضاء يدرسون الكواكب ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة وغيرها في أ ن ح ا ء العالم منذ عقود وقرون

ي ق ت ر وفيما يدعي ترد كل هذه ا ل ا ط ر ح ا ت أ ن ا ل أ ر ض تدور حول الشمس وهو ا ل آ ن متفق عليه منذ أ ك ث ر من أ ر ب ع م ئ ة سنه ة وأن ن ا ك م ج م و ع ة شمسيه ة وأن ن ا ك م ج ر ة ونجوم أ هناك ن وتنفجر أ ن ه ا وتموت وكل وقال نصوص كل الكلام لم ينتبه إليه لم يفهمه شيء شخص في العالم إلا الخيبري لدينا هذا ينتبه يفهمه هذا هذا ديننا شيء في شيخ في أن أتى شيخ هذا وقال لدينا نصوص في ديننا ترد شخص

هل ه ليس ن اليوم ك م س م م و آخرون درسوا و ن ا ا كل ل هذه ض ع ي ع ر ف و ن اليوم ي ق و القرآن وما ق ل التراث ل ل ه ا ا إ س ي إ لانه هو فقط الذي ت ب أن هذه النصوص الدينية ترد كل هذه ترد كما ل ل هذه ا ع ل و م تفضلت العلمية المؤكدة ق في في ثقافتنا ل خلل تعليمي اليوم نعم اليوم لأنه ت تربوي ت يعني فكري في هناك كما ف هذا الخلل لم يكن يحدث ك ن موجودا قبل لم قبل ي قبل يعني أنه الحمد لله أنه

شعب ا لكن ف ي س ب و أخذوا هذا على باب المزحة على ل ك قبل أ ن ننتقل إ ل ى الجد قبل أ ن ننتقل للحديث عما سميته ب ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ز ع ج ة ن ظ ر ي ة ن ش أ ه الكون ن ظ ر ي ة التحول أ و التطور, لست أدري التطور نط... أو آه لداروين س ت أ ر تطور تطور ي طيب هل نقول تحول ل أو د و ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى شيئين آ خ ر ي ن لست أ د ر ي ما تعنيه بديزاين يعني, ديزاين تصميم هو ما يسمى بالتصميم يعني, يعني هل

يعني هل كل ل ل هذه ا ا م خ و ق تم التي نراها ا ا وكل ل هذه أ ج س والأجرام ا ل تصميمها ي في الطبيعة وفي نراها الكون هل تم ت بشكل محدد من طرف خالق أ و ق و ة عظمى أ م هي نتاج عمليات ف ي ز ي ا ئ ي ة ليس وراءها تصميم أ و خ ط ة إ ل ه ي ة يعني هذه ف ك ر ة الدزينه هذا التصميم فهذه فيها نقاش طويل ا ل آ ن بين العلماء و بين ا ل ف ل ا س ف ة و المفكرين عبر العالم والنقطة الرابعة؟ النقطة

ا ل ر ا ب ع ة هو ما, ما نسميه ا ل آ ن الضبط الدقيق فاين هذا ريقلاج فان تيونينج يعني

ما اكتشفناه ا ل آ ن خلال العقود ا ل أ خ ي ر ة ه ذ ه م ن الكون ه هذا لم س ل ل م و ا غ ر ب ي ب ش ك ل ع ان م ل ك للمسلم لأنه لا يوجد ط ل على الاكتشافات ع هذه ه لها ي تداعيات ا ت أو ن ئ هامة ج ا أ ح ي ا ن تكون ا في ص ل ح ا ل إ ي م ا ن و أ ح ي ا ن ا ت ك و ن ت ح د ي ل ل إ ي م ا ن يعني أننا مثلا ا ك ت ش ف ن الآن ا خ ل ل ل ا ا ع ق و د الأخيرة الكون أن ه ذ ا لم بالطريقة التي يكن يوجد أن

لكن ع ر ف ه ا لم يكن لنا أ ن نوجد نحن كبشر أ و حتى أ ي مخلوقات بل ا ل أ ر ض نفسها لم تكن لتوجد م ك ن ل ت لو أن ا ل كانت و ن ه ذ ك ا له خ ا ص ي ة م خ ت ل ف ة شيئا ما يعني لو كانت مثلا س ر ع ة الضوء أ ق ل أ و أ ك ث ر من, من ما هي عليه ا ل آ ن أ و ك ث ا ف ة الكون أ و ا ل ج ا ذ ب ي ة أ و الكهرباء أ و ا ل إ ل ك ت ر و ن أ و الذره ة كل ذ هكذا. ه أنها خاصيتها الأشياء من الواضح الآن أنها لم تكن عشوائية هكذا وإنما لم من تكن كانت

كان لابد قبل ان طيب ننتقل الى السؤالين ب ا ل أ ح ر ى الصعبين المعروفين لدى يعني العالم ا ل إ س ل ا م ي و ا ل ذ ي ن يثيران الكثير من الجدل ف ن ت و ق ف عندك د ك ت و ر نضال يعني أنت

أنت أبناء من الجزائر كيف, كيف رسمت هذا الطريق العلمي هذا كيف وصلت إ ل ى ما وصلت إ ل ي ه واشتغلت باحث في النازا و أ ن ت نائب عميد ا ل ج ا م ع ة ا ل أ م ر ي ك ي ة في الشارقه كيف لعربي أ ن يتحدى ا ل م ن ظ و م ة ا ل ت ر ب و ي ة ا ل ع ر ب ي ة التي نعرفها في الجزائر إ ل ى اخره لكي يتبوا ص ل إلى هذا ي هذه المرتبه ة أولا أنا

من ع ا ئ ل ة عائلة, عائلة تحب العلم حقيقة العلم ل تحب ك ن ا ل ع ا ئ ل ة التي تحب العلم هذه كانت ع ا ئ ل ة من العلوم التقليديه ة خلي ي ن س م ا والدي درس في, ما نسميه بالكتاب يعني في المسجد ك ت ب ا ن م م ي في ه بالكتاب ا ل س تعلم حفظ ا ل ق ر آ ن عمره اربعه عشر س ن ة وصل ا ا ل د ر ا س ة ل أ ن ه كان نابغا وصل ا ا ل د ر ا س ة ذهب إ ل ى قسنطينه ة ذ ب إ ل ى جامعه زيتونه في تونس هذا الكلام

من القرن الماضي أ م ي ر ح م ة الله عليها درست ا ل أ د ب العربي درست يعني ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هذا نادر في الجزائر ابان هذه الحفاظه نعم ف... تحت, الاحتلال. تحت الاحتلال فكانوا يعني من الشباب المجتهد الذي يحب ا ل د ر ا س ة يحب الكتب يحب ا ل ق ر ا ء ة يحب التعلم فوصل ووصل ووصل ووصل بعد الاستقلال يعني والدي حصل على ش ه ا د ة ج ا م ع ي ة بعد الاستقلال أ م ي حصلت على شهاده ه

هذا ج ا م ع ي ة بعد الاستقلال وهي م ت ز و ج ة ولها أ ط ف ا ل والدي و عمره اربعين س ن ة وله خمسه اطفال وجاء إ ل ى فرنسا و أ خ ذ دكتوراه من الصوربون الاخري أ دائما الدلائل للناس أنه من الطرافة ربما هذا من الدلائل على كيفية العالم العربي من من أقول أنه تطور و على كيفية ا ا ص ة ل م غ ب ب ا ل ع ر أن أو هذان الشخصان الذين حياتهما يدرسوا لم يدرس علوم طبيعية أو حديثة في حياتهما

أ ن ج ب خ م س ة أ و ل ا د ث ل ا ث ة ذكور و بنتين كلهم تخصصوا في العلوم ا ل ط ب ي ع ي ة أنا في أخي أختي تخصص في الطب، أختي الأخرى تخصص في علوم الأحياء والأخي فيزياء الحاسوب الطب والخامس الرياضيات وفي الرياضيات التطبيقية تخصص تخصص تخصصت تخصصت تخصص في في في في في وفي علوم علوم

ف ك ا العلوم الحديثة ا ن هذه ل ت ي حينها برزت و ا كان من الواضح أن على على الأمم ل على ل ت تسيطر ي من أن أن ع ي ه ا أ ن تتحكم ف ي ه ا إذا إذا أرادت النعضة والنهوض إذا أرادت الخروج من التخلف من و كلنا ن ا م ت خ ف ي ك ث ي ر ولكن الى م ت خ ف في فتوجهنا ي أيام ن عندما كلنا جدا بدأت الدول الاستقلال تستقل ل هذه إ هذه العلوم ا ل ح د ي ث ة لذلك قلت أ ن ا تخصصت في الفيزياء

وعلوم الفضاء و أ خ ي تخصص في علوم الحاسوب و أ خ ي ا ل آ خ ر تخصص في الرياضيات ا ل ت ط ب ي ق ي ة و أ خ ت ي في الطب و إ ل ى آ خ ر ه ل أ ن ن ا كنا على وعي أ ن هذه هي العلوم التي يجب الوصول إ ل ي ه ا ا ل آ ن كما, كما لاحظت أ ن هذه ا ل خ ل ف ي ة ا ل ث ق ا ف ي ة ا ل ت ر ب و ي ة

فيها مزيج من العلوم ا ل ح د ي ث ة ومن العلوم ا ل ت ق ل ي د ي ة والدي حفظ ا القران آ ن ل آ هو رئيس جمعيه علماء المسلمين في الجزائر أ م ي ل غ ة ع ر ب ي ة ف كان اصرار في ا ل ع ا ئ ل ة أ ن يكون لنا هذا التوازن بين العلوم ا ل ت ق ل ي د ي ة و ب ي ن ا ل ع ل ل و م ا ح د ي ث ة

ونجحنا ص ل ا ن الحمد لله ف ك ا ن ت الجزائر حينها في السبعينات والثمانينات تعطي منح ل ل ط ل ب المتفوقين فحصلت على م ن ح ة من ا ل ح ك و م ة الجزائريه ة مشكورة ذ ا ا ل ك ل ا م منذ ح و ا ثلاثين ل ي سنة وتوجهت إ ل ى أ م ر ي ك ا حيث درست وتخرجت وتقدمت بمقترح إ ل ى و ك ا ل ة ناسا التي كانت يعني توظف الباحثين في البحوث ا ل ع ل م ي ة

في عدة مجالات فعملت لديهم عدة بضعة مجالات س ن ومن ا ت ث عدت إلى الجزائر ا و ك ه النادر أ ن يحافظ المرء على لغته خ الام في ا ج ز ئ ر على لغته ل ا أ ا ل ع ر ب ي ة على تراثه و إ ر ث ه و ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى المكتسبات لكن ما أ ر ي د أ ن أ ر ك ز عليه في كلامك هنا هو أ ن الفرد يستطيع أ ن يخرج أو يبزغ من لدن ي م ن ظ و م ة فاشله نعم

عموماً. هذه هي ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ه م لا ب أ س أ ن نتحدث عن مقاربتك لمزاوجه م ق ا ر ب ة بين ا ل إ س ل ا م

وبين العلم、لا. والتي تتفق فيها مع ما يقوله ابن رشد、لا. الذي يقول ب أ ن ا ل ف ل س ف ة و ا ل إ س ل ا م والعلوم ليست م ت ن ا ق ض ة إ ط ل ا ق ا لا ب أ س أ ن ن ب د أ ولكي نتحدث عن هذا ن ب د أ بالحديث عن ن ش أ ة الكون、مه. نستمع إلى مقتطف مما إلى

يعرض يوتيوب للمستمعين وللمشاهدين العرب حول هذا الموضوع ان ل م ي الانفجار ع ر ب حول ه ذ الموضوع و س ع و د إن ن ا ا ل الكبير دليل واضح على أ ن الكون وجد من العدم أي تم خ لذا ق قبل ه الله من ل حاول علماء الفلك المتمسكون ب ا ل ف ل س ف ة ا ل م ا د ي ة م ق ا و م ة ن ظ ر ي ة الانفجار الكبير و ا ل إ ب ق ا ء على ف ك ر ة الكون اللانهائي و ا ل أ ز ل ي

ويشرح احد الفيزيائيين الماديين وهو ا ر ث ر ادينغتون هذا الامر فيقول ان فكرتي ان ا ل ط ب ي ع ة ظهرت ف ج أ ة تبدو لي م العالم ح ر ج ج ة كان ا ن ل ل ز ي ا ل م ش ه و ر فريد ف اكثر نظرية هويل الذين امتعضوا العلماء ل من من ن ا ا ج ا الكبير ما الذي كان موجودا قبل الانفجار الكبير ر قبل

ومن الذي أ و ج د الكون من العدم بهذا الانفجار لا شك أ ن هذا السؤال يجلب إ ل ى البال ا ل ح ق ي ق ة ا ل ف ل س ف ي ة التي قال عنها أ د ي ن غ ت و ن أ ن ه ا ح ق ي ق ة م ح ر ج ة ل أ ن ص ا ر ا ل ف ل س ف ة ا ل م ا د ي ة ل أ ن ه ا تشير إ ل ى وجود خالق لهذا الكون موتي الإمارات المتحدة كارلو الدولية في الإمارات العربية、المتحدة.

خ م س ة وتسعون فاصل ث ل ا ث ة اف ام

أنتم د ا ا إذاعة موتيكال الدولية ساعة ا ئ م مع آ نضال في جاسوم ر أ ي ن ا من خلال هذا المقتطف ما يقال حول هذه ا ل ن ظ ر ي ة ا ل ع ل م ي ة هناك تسليم بوجود انفجار كبير لكن الذي أ ز ع ج ن ي في هذا المقتطف. هناك ذ ا المقتطف ه تقسيم ل ر ؤ ي ة العالم الغرب العلمانيون الملحدون ونحن المسلمون هل تتفق مع هذا التقسيم

ط ب ع اولا لا أ و ه ذ ان مهم جدا أن نفرق بين ما هو علمي منهجي صارم له أ د و ا ت ه له نتائجه له أ د ل ت ه وبين ما هو تفسير لما نكتشفه يعني يجب أ ن نفرق بين

مكتشفات العلم ومكتشفات العلم هذه م ن ف ص ل ة تماما عن معتقدات البشر سواء كان فريد هويل مؤمنا أ و غير مؤمن هذا لم يغير شيء من ن ظ ر ي ة الانفجار العظيم سواء كان ا ر ث ر إ د ي ن ك ت و ن بريطاني أ و عربي أ و من ا ل زيمبابوي أ و من أ ي مكان آ خ ر لم يكن يغير شيء من حقائق الكون ومن التجارب و ا ل أ ر ص ا د والقياسات والحسابات والمعادلات التي كانت ستوضع فهذه الجوانب ا ل ع ل م ي ة المحظه

يجب أ ن يفهم الناس أ ن ه ا م ن ف ص ليست ة تماما ل م ر ت ب ط ة بالمعتقدات ا ل آ ن عندما نتوصل إلى نظرية م الى و و ن ت ص إ ل ن ت ي ج ة ما وسيكون نفس الكلام عندما نتحدث عن ن ظ ر ي ة التطور أ و أ ي نظريات أ خ ر ى التي تزعج كما أ ش ر ن ا عندما نتوصل إلى نتائج معينة يعني نتوصل نتائج حينها نسأل أنفسنا ماذا يعني هذا الكلام هذا إلى

ماذا يعني اكتشافنا ل ل ط ب ي ع ة كما هي علي، عليه في ا ل ح ق ي ق ة نحن نكتشف ا ل ح ق ي ق ة نحن ننظر في ا ل ط ب ي ع ة كما هي ونتوصل إ ل ي ه ا ا ل آ ن هل أ ن ا مؤمن هل أ ن ا غير مؤمن هل أ ن ا م ؤ م ما الذي يمكن أ ن تجيب به على إ ن س ا ن يقول لك ا ل ح ق ي ق ة في ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل ح ق ي ق ة في الاعجاز إ ع ج ز ا ل ل ل م ما يسمى ي انتقدت ا ب إ ع العلمي في وليس كثيرة كتابك هناك الأول、نعم. الإسلام والعلوم أقول العلوم وليس العلم أقول لأن هناك علوم、كثيرة.

<تصفيق> م ترد ترد الاعجاز ذ ا ترد ع ى ه ؤ ل ء أولا ل ا إ العلمي هذه ا ط ر و ح ة أ و م ق ت ر ح يعني ص ا ر ت ا ل آ ن م ر د و د ة عند كل من نظر فيها ب إ م ع ا ن أ و درسها بشيء من التمحيص و بشيء من ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ص ا ر م ة يعني لا أ ح د ا ل آ ن يمكن فعلا أ ن يثبت ل أ ي أ ح د في العالم ا ل إ س ل ا م ي أ و في العالم ب أ س ر ه أ ن هناك حقائق ع ل م ي ة م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن

تم النص عليها بشكل صارح صريح واضح منذ الف واربعمائه س ن ة فهذه م ن ت ه ي ة ا ل آ ن هل يجب أ ن ننظر في ا ل ق ر آ ن حول المعطيات ا ل ع ل م ي ة كما قلت السؤال الأول قلت

بعض الناس ي ق ولكن و و ن ل ننظر في القرآن يقول لنا القرآن أن هناك نظرية انفجار أو غير انفجار أو أو نظرية ننظر نفس كان غير تطور غير تطور الخيبري في في يقول يقول الذي يقوله الشيخ ما وهذا الكلام ا ل ق أو أو أو ط م عندما الأول الذي ا عرضتم ك يقول وهم يقولون وهم ولكن ن ع ن نصنا ا حقائق يا في طيب دكتور د ع يقال لك ك ي ف ي ة تطور الجنين مثلا وهذه س ا ب ق ة انفرد بها ا ل ق ر آ ن

من مضغة إ ل ى إلى علاقة ل غير ذ ك لا أحفظ ا لا آ ي ة للأسف نعم نعم. هل ه ذ أكبر د ل ي ل ليس بدليل أولا هذا ل أ ن هذه ان ل ح ق ق ا ا ئ ك ت معروفة ح ي ن ه ا لم ي ن ف ر د ب ه ا ا ل ق ر آ ن هذه أ و ل ا وهذه نقول ه ان ب إ ص ا ف و نقول ه ان إ ص ا ف ا و د ف ا عن ا ل ق ر آ ن ن ا حتى لا يحمل ما لا يتحمل لا أو ما لا يحمل

في كانت هذه الحقائق م ع ر و ف ة عند الاطباء ل أ الأطباء اليونان عند الأطباء الهنود أ ط ب ا ا ء ل عند الأطباء اليمنيين أ ط ب ا ا ء ل ولو كانت ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ج ا ه ل ة ولا تعرف ولكن هذه المعلومات كانت م ع ر و ف ة ب ب س ا ط ة ش د ي د ة أ ن كما تعرفون أ ن هناك شيء اسمه ا ل إ ج ه ا ض الطبيعي أ و سقوط الجنين الطبيعي عند النساء الحوامل منذ أ ب د ا ل أ ب د ي ن إ ل ى يومنا هذا هل اليوم تعرفين أن اليوم

امراه في أ ي ق ر ي ة أ و في أي ب ا د ي ة بل حتى في أ ي م د ي ن ة ن س ب ة سقوط الجنين في حملها خ ا ص ة في ا ل أ س ا ب ي ع ا ل أ و ل ى يصل إ ل ى حوالي خمسه وعشرين ب ا ل م ئ ه

يعني كانت ا ل أ ج ن ة هذه تسقط وكانت كانت النساء والممرضات و ا ل أ ط ب ا ء على بساطتهم حينها كانوا يرون هذه ا ل أ ج ن ة وكانوا يعرفون فما قام به ا ل ق ر آ ن هو فقط أ ن يقول للناس انظروا هذه الجوانب أ و هذه المراحل التي ترونها في الجنين هذه من تقدير الله ومن خ ط ة الله في ت ط و ر ا ل إ ن س ا ن داخل الرحم أ و خارج الرحم بعد ذلك

فهذه ليست بدليل أ ب د ا وقد رددنا هذا الكلام بتفاصيل طيب وتريد أنت تتبنى ابن رشد وتريد العودة إلى تراثنا العودة الفلسفي وتراثنا رشد وتقول إلى العلمي هناك

مساحه للتوفيق العلم بين كيف كيف الفلسفه عندما ننظر في أي حقائق وتكون هذه الحقائق مؤكدة ا اليوم ونحن نقول بين ر المعتقد ن ا ي ح ق تلك ا و ا بين ط ر ق ا ل ل ف ف س ة العلم ي ة سواء نشأة ل كيف و ن سواء ت ذلك ن س ا

تطور الأرض آخره الحياة خلق الأرض إلى、آخره. ننظر فيها بالطرق ا ل ع ل م ي ة ا ل م ن ا س ب ة قال ابن رشد قال إ ذ ا تحققت أ ي أ ف ك ا ر أ و حقائق لدينا فنحن مجبرون ب ا ل أ خ ذ بها、واحد. واثنين ح د و ا ننظر في نصوصنا ا ل د ي ن ي ة ونؤولها بحيث تتوافق لان أ ن ك م قال الحقيقة الحقيقة لا تعارض هو ي ع ي ا ل ح ق ي ق ة ا ل د ي ن ي ة لا يجب أ ن تعارض ا ل ح ق ي ق ة

العلمية أو الفلسفية ا ل أو و ب تحدثنا ا قال يجب أن تؤول كل النصوص التي كنا نفهمها بطريقة ما ا ل تؤول كل ي يجب بطريقة أن ت و ض أن أن أنه يمكن الآن هذا الفهم لا يمكن أن يتماشى مع ما اتضح الآن أنه حقيقة لا مع حقيقة ج ا فيها ل ت ح د إ ذ ن عن الانفجار الكبير

وتسليم المسلمين به مدام بات ح ق ي ق ة لدينا أ د ل ة كثيرة جدا علميه ك ث ي يج... لا... ر و ح ة ا ل آ ن أ و م ت ا ح ة للنقد لا من طرف العرب أ و غير العرب لكن النقد اليوم يتركز على نظرية التطور、مه. التي يعني سنها والتي ينتقدها الكثير من المسلمين、مه. اليوم نستمع إلى بعض أو مقتطف مما قيل حول يتركز نظرية سنها دروين ينتقدها من نستمع الأدوان ويضحضها مما هذا مقتطف أو بعض

الموضوع. كان واضع ن ظ ر ي ة التطور علم ا ط ب ي ع ة ه ا و ي د ع ى تشارلز داروين وقد شرح داروين نظريته عام 1859 في كتابه المعنون أ ص ل ا ل أ ن و ا ع اكتسب الكتاب ش ع ب ي ة وانتشارا واسعا في م د ة ق ص ي ر ة ولم يكن نجاحه مستندا إ ل ى قيمته ا ل ع ل م ي ة بل إ ل ى محتواه الايدولوجي

فقد د أعطى ا ر وقد ي المادية ن سنداً للفلسفة الملحدة و ي ا ج اهدى لذا قام أنصار ذ ه الفلسفة ب ت أ ي ي هذه ه النظرية بحرارة وقد د أ كارل ماركس واضع ا ل ف ل س ف ة ا ل م ا د ي ة ا ل د ي ا ل ك ت ي ك ي ة كتابه المشهور ر أ س المال إ ل ى داروين وكتب في ا ل ن س خ ة التي أ ه د ا ه ا إ ل ي ه ع ب ا ر ة إ ل ى تشارلز داروين من أ ش د المعجبين به

كانت ا ل أ ح ي ا ء حسب ن ظ ر ي ة داروين قد أ ت ت من سلف واحد مشترك وتنوعت ن ت ي ج ة لتغيرات ط ف ي ف ة تراكمت ضمن شريط طويل من الزمن ولم يستطع داروين تقديم أ ي برهان يعتد به ل إ ث ب ا ت نظريته هذه بل كان على وعي بكثير من الحقائق التي تناقض نظريته واضطر لقبول هذا في الفصل الذي أ ض ا ف ه كتابه تحت عنوان مشاكل ا ل ن ظ ر ي ة

ولكنه كان يأمل تجاوز يأمل المشاكل بتقدم العلم ولكن الذي حدث كان هذه ت ب ق د م العلم ل و ك نضال الذي كان ا على ل ي حدث ن ق من ه ذ ا ت و قسوم ع العلم الدعاءات بعد تماماً تقدم دكتور فكلما كلما داروين الواحدة بعد الآخر دكتور نضال نقض ق هل انتقد العلم أ و نقض, نقض هذه ا ل ن ظ ر ي ة

بل بالعكس, بل بالعكس ونقولها ل ل أ م ا ن ة ا ل ع ل م ي ة ونقولها كمؤمنين ونقولها ل أ ن ن ا نحن كمسلمين وكمؤمنين وغير مؤمنين هدفنا ا ل أ س ا س ي هو الوصول ل ل ح ق ي ق ة هذا هدف مشترك بين الدين وبين العلم الدين

ي ت ج ه نحو ا ل ح ق ق ا ئ و ي ر يريد ي الحقيقة الحقيقة د والعلم الوصول إلى الحقيقة. و الحقيقة هذا ه ل ح ق ق ي ة ص الاخير ر ت ا آ ن مؤكدة ك ت ب هذا ا ل أ حوالي ثمانين ل ث ن ه ث م ص ف ح ة م خ ص ص ة لهذه ا ل ن ظ ر ي ة ثمانين ص فيها ح ة ف عشرات من الصفحات عن ا ل أ د ل ة التي تتزايد يوما بعد يوم يعني مثلاً مثلاً هناك مثلا كل الأدلة

عن جينيتيك ما نسميه بجينيتيك نسميه ما علم ن ي ا ع ل الوراثه علم ل ا ا و ر ث داروين نفسه لم يسمع في حياته عن شيء اسمه جين أ و جينيتيك أ و و ر ا ث ة أ و توريث لو يعني جاءنا اليوم وعرضنا عليه ما نعرفه في نظريته وما نعرف من حقائق تدعم نظريته سيغمى عليه

<تصفيق> سيقول هذه ا ل أ ش ي ا ء أ ن ا ولا ت ت ص و ر ه اعرفها ولا أ ولا أ ف ه م فيها أ ي شيء ل أ ن العلم فعلا تراكمي ل أ ن العلم يتقدم

الكلام الذي عرض في هذا المقطع الذي عرضتم ا ل آ ن فيه شيء من ا ل ح ق ي ق ة وفيه كثير من المغالطات أ و ل ا قال هذا الشخص ب د أ في ا ل ب د ا ي ة خلط بين الجوانب ا ل أ ي د ي و ل و ج ي ة والجوانب ا ل ع ل م ي ة وكارل ماركس و أ ي د ه و قال والملحدون والعلمانيون و هذا ليس هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ص ح ي ح ة عندما تعرض علينا أ ي ن ظ ر ي ة ع ل م ي ة وهي هذه ن ظ ر ي ة علميه ة نظرية في تقول أن تتطور بالطريقة الفلانية أن تتطور في الأحياء الأحياء الأجسام تقول ل ا

خ ص يا ت مشتركة في كذا وتنفصل التجربة ت كذا كذا كذا وكذا نعرضها ونعرضها العلماء فيها خاطئة النظر أم صحيحة في في يجب هي أي ونبحث أن عن على على هل بغض دكتور ا ا يا ع ي أيديولوجية ت أخرى د لكي ادافع عن ا ل ر أ ي ا ل آ خ ر هناك من يقول العلم التجريبي

محى ا ل ج ا ا ن ب ل ر و ح ي ل ل إ ن ن س ا و جدا ع ل ه م م ا ة و ه ن ك رأيك من ما تقويم وخلقنا الإنسان أحسن يقول طيب ما رأيك في الآية التي تقول وخلقنا الإنسان في تقول هذه ل ه ا تناقض مع القرآن مع ل ا ل ق ر آ ن ه ب ا ء جميل جدا هذه أ س ئ ل ة كلها في محلها أولا أنه قلنا مثلا الآن عندما كما ابن عندما تحققنا معينة بنهجية نتحقق من حقيقة معينة. نفترض حقيقة في رشت

للنقاش فقط أ ن ا ل إ ن س ا ن فعلا تطور من أ ج ن ا س أ خ ر ى و أ ن ا ل ن ظ ر ي ة هذه ص ح ي ح ة و أ ن كل ا ل أ ح ي ا ء تطورت إ ل ى آ خ ر إلى آخر ثم ن أ ت ي إ ل ى هذه ا ل آ ي ة و نقول ما معنى هذه ا ل آ ي ة كيف نفهمها ا ل آ ن

قلنا كما قال ابن رشد يجب أ ن نفهمها ؤ و أو ل ه ا ن ب ط ر ي ق ة تتماشى مع ا ل ح ق ي ق ة التي قد ثبتت عندنا علميا ن ن ا ع يعني عندما أحسن معناها مقارنة تقويم مع الآية تأتي وتقول كل الأجناس الأخرى الموجودة على الأرض بين العلماء

على اختلاف تخصصاتهم ومن ث ق ا ا ف ت ه أ الإنسان هو أرقى ما هو موجود على الأرض لا جدال ا على بل ل هو هو هو موجود أرقى أ ب ت ك يقول د أ ر ى ما ه موجود في ا م م الشمسية من ولم ج نجد و ضوئية ع ة سنة التي قطرها شيئا ا ش ي أكثر بان ه ل إ س ا ن بل ب ي ش هذا أي بأن شيء من الحياة في مجرتنا لحد الآن. طيب ومن يقول من مجرتنا ومن الآن لحد ه يناقض ن ظ ر ي ة النشا والخلق آ د م وحواء التي ت ن ق ل ت ه ا الديانات السماويه ة نعم ن و ح ي ا نسألنا أنفسنا ما معنى آدم؟

من هو آ د م وهل آ د م هو فعلا كما يقال لنا ا ل آ ن بهذا التصور المبسط الذي صار ينقله لنا يعني ع م م ل ومربونا ن و في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل م ن ح ط ة عندما ننظر حتى في تراثنا لذلك يجب وهناك إمكانية للتصالح بين تراثنا وبين معتقدنا الحالي وبين علومنا الآن نجد هل تعلمين أن هناك كثير من علماء المسلمين الأسلاف وهناك إمكانية هناك كثير يجب بين وبين وبين نجد تراثنا معتقدنا أن من

منذ خ م س م ئ ة إ ل ى أ ل ف س ن ة قالوا أ ن هناك اوادم قبل آ د م

أ ن هناك بشر قبل ا ل إ ن س ا ن هناك فرق بل ي ن ا ب وبين ش ر وأن الإنسان هناك أ ج ن ا س جاءت قبل بل هناك كثير من العلماء هذه أ ي ض ا من المغالطات التي جاءت في هذا المقطع الذي عرض أ ن داروين كان أ و ل من اقترح هذه الفكره ة ذ الذي منذ ه يقترحها هو فيها الفكرة داروين أبدا داروين جاء التطور التي كانت سائدة لم بل يفسر فكرة بطريقة قرون

بل وجدت عند كثير من علماء المسلمين منهم الجاحظ ومنهم إ خ و ا ن الصفاه ومنهم كثير من العلماء الذين قالوا بالتطور ولكن لم تكن لديهم ا ل أ د ل ة التي تحصل عليها داروين وقد أ ض ف ن ا كما قلت الكثير بحيث داروين لو أ ت ى اليوم لم يعرف هذه النظريه ة نقطة لمست ا القرآن نستمع إلى هذا المقتطف القرضاوي الذي يعطي برأيه وبدله حول نظرية التطور الإنسان م نستمع ة نظرية وهي وتأويل وبدله حول برأيه تفسير للشيخ يعطي إلى

ف ك ر ة التطور بحد ذاتها هل هناك في ي القرآن ا ل ر ك ما م يعارضها خ ا ص ة أ ن البعض يستدل بقوله عز وجل وقد خلقكم أ ط و ا ر ا في أ ح س ن تقويم خلقك فسواك فعدلك يعني يرى من خلال هذه الآيات إليه آيات زي النظرية الحقيقة عندما وقعها من أن الإنسان من ممكن نأول تطور وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه لا هذه آيات يعني محتملة لما خلال وصل وصل لا كل هذه هذه تصبح شخص

يعني وكما قال الشيخ عبد الوهاب الدار في كتابه قصص ا ل ق ر آ ن حينما تصبح القضية ن ظ ر ي ة داروين مثل السماء فوقنا و ا ل أ ر ض تحتنا يعني ص ب ح ح ق ي ق ة ق ط ع ي ة نضطر في ا ل ح ا ل ة دي ن اول آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن

ف إ ذ ا ما نستطيع أن ن ق و ل بالنسبة القراضاوي ا للشيخ ل ل س إ م داروين ليس ما يقوله ليس ليس حقيقة قطعية ل ك ن ل ي س ه ذ اليوم ا م م ه ف كلامه الذي ا س ت ق الحقيقة القرآن ف ليفسر ن بأنه ينتظر ي هذه ا ل ش ك ل اليوم ة في تفسير ا ل ق ر آ ن من يجب ان يفسر القران د في في تصير نجم

قطعية وطبعا لم يدرس ن ظ ر ي ة داروين ولا لم يدرس أ ح ي ا ء فهو لا يعرف أ ن هذه صارت ح ق ي ق ة ق ط ع ي ة و أ ن علماء ا ل أ ح ي ا ء عبر العالم باسره كلهم متفقون على هذا فمتى ت ص ي ر ق ط ع ي ة عندنا عندما يقول ا ل شيخ فلان أو ا ل شيخ فلان لا عندما يتفق العلماء المختصون في هذا المجال وقد ت أ ك د وقد اتفقوا على هذا لكن هو ما نستفيد منه أ ن ه يقول هناك إ م ك ا ن ي ة ت أ و ي ل وقال عندما عرض عليه المقدم هذه ا ل آ ي ا ت قالوا هذه الايات هكذا فهمت

ولكن يمكن أ ن تفهم ب ط ر ي ق ة أ ك ث ر تناسبا أ ك ث ر م ن ا س ب ة مع الحقائق ا ل ع ل م ي ة عندما تكون مؤكده كما قال هو ا ل آ ن كيف يفسر ا ل ق ر آ ن هذه ا ل م ش ك ل ة ا ل أ س ا س ي ه حتى في المقطع ا ل أ و ل هذا ا ل شيخ الخيبري الذي قال عندنا في ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ما يقول أ ن ا ل أ ر ض لا تدور حول الشمس طيب يعني هل نترك القرآن يفسره ناس لا يفهمون حتى أبجديات هل القرآن لا العلوم نترك ناس حتى

حتى أ ب س ط ا ل أ ش ي ا ء التي ندرسها في الابتدائي هل يجوز لشخص ما متخرج من لا أ د ر ي من أ ي ج ا م ع ة في, في اي بلد عربي أ و إ س ل ا م ي أ ن ي ت ط و ل على ا ل ق ر آ ن ويقول عليه أ ش ي ا ء يصير بها م ض ح ك ة عبر العالم لماذا ل أ ن ه لم يراجع درس الجغرافيا ودرس الجيولوجيا الذي أ ع ط ي له وهو كان, كان يعني غافلا يوم درس له المعلم هذا الكلام

لا يليق يعني من الضروري جدا وأنا كتبت كتبت مقال رداً على الشيخ وقلت ا ن كتبت ا ل م ش ك ل ة ا ل أ س ا س ي ة في هذه ا ل ح ا د ث ة أ ن ه يكشف لنا أ ن م ن ه ج ي ة بل م ن ظ و م ة التعليم لدى ا ل علماء الاسلام عند العلماء التقليديين

م ه ز و م ة م ك س و ر ة يعني م خ ر و م ة ل أ ن ه لا يعقل اليوم أ ن يتخرج شيخ و أ ن ي ب د أ يفسر ويفتي للناس وهو لم يدرس أ ب ج د ي ا ت العلوم كيف يتكلمه ولا يفهم الشمس من القمر

و لا يعرف الفرق أ ر ر ض من المجموعة الشمسية ولا ع ي ا ل ف بين النجم و ب ي ن ا ل م ج ر ة ف إ ذ ن العلوم هي ليست العلوم ا ل ش ر ع ي ة فقط ولكن هي、نعم. العلوم ا ل إ ن س ا ن ي ة بمجملها هنا أ ذ ك ر بما قاله الفيلسوف يوسف الصديق الذي صدفناه هنا والذي دعى ص ر ا ح ة إ ل ى أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن أ ه ل العلم ا ل ف ل ا س ف ة و أ ه ل اللسانيات و أ ه ل الفضاء أو الف... يعني علماء الفضاء. الطبيعة الفضاء وط...

طبيعة نعود م ي ي ع ن ن تلقى ت ق ا ا ا ت ت كثيرة و ل ق ي ن ا انتقادات كثيرة ب س ب ب هذه ا ل ر ا الشجعة عموما لا ء ة ي ه م المستمعين س باريسية ثانية وأربع دقيقة في استوديوهاتنا في آه فرنسا ا الآن ثانية ع وأربعون ة فاصل إلى أسئلة في في في دقيقة قصير ونعود موجات الاستماع موتكارل الدولية تجدونها على موقعنا إلى على mc-duolia.com

مونتي د ي ة عاطف عاطف الأصفر أهلا بك عاطف يا بك ا عاطف ا ذ إ ز كارلو أ ه ل أستاذ عاطف ز ه ت ك ا ح م سلمك د لله علي تفضل الدوليه ن س ب ة ل ل ح ي يكرره ث عن العلم ما أ بعض ا ن ظ ر ا ت قد ي ب ا العلم بشكل قطع و ب ع د ه ا العالم آ خ ر بشكل جديد أنا أ ت ق د أن ع ل كلها لا الحتمية تدعي、الحكمية.

ي ع ن ي دائما هناك مساحه ة من الشكل. ن ا ك من س ا ح ة ل أ يتطور الشكل ع ل وإلا م م يتطور. <تصفيق> موضوع بحث العلم غير موضوع بحث الدين. وخصوصا فيما يتعلق、بالإسلام. يعني الإسلام ده ما يتحدث موضوع موضوع وخصوصاً وإنما العلم بالإسلام. الإسلام ما بحث بحث الإنسان. ا خلق ل ده عن ت ب ا م المسيحية من ق خلق د تحدثت الدين ردوا دروين. س الإنسان ة الكاثوليكية. التي كان التكوين. رجال الكاثوليك كانوا ولذلك أول على في هي فيه عن نصف صفر

でも、このように見えます。

أنا مش من لكن, لكن هناك ن ق ط ة أ ش ر ت إ ل ي ه ا وهي ه ا م ة جدا وتقول ب أ ن هناك لا يوجد علم قطعي لا يوجد علم نهائي هذه ن ق ط ة ج ي د ة قد

ت أ خ ذ على العلماء ومنهم أ ن ت س ي د دكتور نضال شكرا لك عاطف ابق معنا ومنهم دكتور الوقت يقول وله يتحول متأكد العلم ليس جامدا العلم يتحول، العلم نعم. يتطور. نعم. فكيف يمكن أنت نيضال أنت بأن هناك لهذه متأكدين يتطور الدرجة في ليس حقائق عاطف الحق لكن بأن شعوب بجرد نفس يعني هكذا الثابت

العلوم إ ذ ا شئنا ه اصبحت ل والمتحرك ل ث ا ا ب ت في و ص الدينية إلى يعني أنا إلى على يعني يقين حتى آخره د تدور و ن أن أنه أن أسأل أستاذ عاطف أنه لا يشك إطلاقاً أن الأرض لا إطلاقا عاطف يشك و وأنه ل الشمس لن أ ي ي يقول علم بعد بعد العكس ألف غدا صارت أو أو قرن سنة هذه ح ق ي ق ة

أ ن ا على يقين أ ن ا ل أ س ت ا ذ عاطفي اتفق معي أ ن هناك كهرباء بين ا ل أ ج س ا م و أ ن هناك تجاذب و تنافر بين الشحن الموجبه و السالبه ة إلى خ ر و أ ن هناك عدد من ا ل أ ش ي ا ء التي هي حقائق ا ل آ ن ما هو المت... الذي تتقدم فيه العلم ذ ي فيه تتقدم ا ل وعلى هل هذه خلاص الكهرباء هذه انتهينا من الكهرباء؟

انتهينا نحن من ا ل أ ر ض والشمس انتهينا من كل الفضاء لا لم ننتهي ل أ ن العلم ي أ ت ي لتفسير ا ل أ ش ي ا ء بدقه ة أكبر يعني كيف يعني يتم ذ اكبر التجاذب ما هو المعادلة ما هو القانون في أي ظروف؟ فهذا、نفسره. أما الحقيقة ا هو هو نفسره ه ظروف أن ن في أي ت ج ا ذ وتنافر هذا مؤكد منه. أن الأرض تدور حول الشمس ولكن بأي قانون هل هو قانون نيوتن أم قانون أينشتاين؟ ما هو الأدق؟ في أي ظروف هذا أو و أينشتاين نستخدم التقدم ت منه أن جانب أن هذا الأرض الشمس ما الأدق هذا ذاك هذا التقدم في العلم أما الحقيقة أن الأرض في في هل مؤكد أم د بأي أي

و و و ا ح ل الشمس و أ ن ا ل أ ر ض ليست مركزا ً للكون أ و مركزا ً للعالم كما قيل ل م د ة قرون و الاف من السنوات هذه صارت ح ق ي ق ة لا يجادل فيها أ ي شخص متعلم أ د ن ى علم طيب اوكي ن أ خ ذ اتصال آ خ ر من الجزائر من ود سوف مع ب ي ز ي د يوسف أ ه ل ا بك يا ب ي ز ي د أ ه ل ا وسهلا وش رايك بخير وش رايك الله يسلمك تفضل دكتور نضال س م ع ك

نعم في الواقع يعني فعلا أنا أعتقد بأن الكثير من الكثير ما ا ق ل هناك دكتور ما يطلق عليه باليقين ا العلمي وهذا يعني ثابت مثل جريان الدم في, في شرايين ا ل إ ن س ا ن لكن ا ا ل و ق عندما ع نتحدث كذلك عن ق ض ي ة التطور هناك فعلا ق ن ا ع ة كبيره جدا لدى الكثير من العلماء

ب أ ن هناك تطور لكن ا ل إ ش ك ا ل هنا فيما يطلق عليه بالتحول ل هل يستطيع أن يتحول جنس من جنس إلى جنس مثلا الإنسان إلى أو الأرنب إلى سبيل المثال إلى حصان أو إلى ذلك يعني الإشكالية التي طلحت الكثير الممتدايات العلمية ولا يوجد لحد الآن البيولوجيا علوم ذلك أعتقد هذه نقطة الخلاف أما في ما يتعلق بالدين القرانة لا خلاف بل بالعكس ل هذه برهان هذه أنه يستطيع يوجد أي في في في يوجد جنس جنس جنس سواء كتبت أعتقد أعتقد نقطة أن أو أو أو أخرى أما أو من من حصان من كان فتح ج ما آخر قرب ا ا

واسعا、للبحث. الإنسان ع للبحث ل يس ه أنه أن يبحث وأن يتأكد أثبتت من ذلك. حديثاً بأن هناك ن يبحث حديثا بفضلة وجود ذلك كما ل ا إ ا ن ق بيازيد ل ل 20 م و ن سنة على عكس على م تقول ل به بعض أقل... سنة سنة. ا لما دل نستمع اليك نقول كل شيء رائع في هذا العالم العربي اليوم في زمن الدواعش و ك أ ن ليس هناك مشكل أ ب د ا الا توجد أ ن هناك يعني مشكل ما في ا ل أ ف ق

لماذا أ ن ت تقول هذا الكلام جميل لكن هل هذا هو ما يعتقده الكثيرون ن النص النص عن من من من من ولكن ن طبعا الخبرات الرغبات يخضع لا هذا الإشكال إشكال الكثير الشخصية التأويلات الاتجاهات فيها تأويل تأويل كذلك وهو ورؤسية ح

العلم لا يمكن أ ن نقف عند هذه ا ل أ ش ي ا ء العلم يتقدم هناك ا ل آ ن تطور كبير هناك ن ظ ر ة إ ل ى الوصول إ ل ى المريخ هناك ن ظ ر ة إ ل ى اختراعات وتكنولوجيا لابد أ ن ن س ه ر ه ا و إ ل ا اذا بقينا مع هذه ا ل أ ف ك ا ر أ ع ت ق د أ ن ن ا سوف ن ت أ خ ر أ ك ث ر مما يجب علينا ان نتاخر ن ا وحدث ما حدث

السلام عليكم كيف حالك ا ل س ل م أ ه ل ا وسهلا وعليك السلام, عليك السلام, عليك السلام. وسهلاً. تفضل يا سلمى ا ا م ي ب ل لديه طبعاً ا لدي بعض ل الملاحظة ل ا ا فيما ح ظ ت تخص أ و فيما في في فيه كرويت النظريات الكنيسة ويضاً الشمس المنبثقة من من مساجة الأرض وراء الأرض كانت طبعاً السابق كنا تخص حول حول حتى طبعاً

ك م ن ط ل ق د ي ي ي ن ط ق و ن بأن ا ل أ ر ض ليس ب في كرويه الشكل يطرقون بان الارض ل ليست ي من قرن قد الماضي ا ب الأرض ك ر و ي ة الشكل وان ع ص ف ز ا ع لا ك ن ل ن ز ا يا ع س تدور ي فيما يخص م حول أصل ا ل إ ن س <تصفيق> ا ن

حول الأصل ا نظريه س ا ن ل د ي ن ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة تظهر ن ر أن الإنسان وكذا النظرية ان الانسان ا يقل ل ب ع ض بالكثير م ه يرون أن ا ل إ قرده و ذ ا من ا ثبت به ن تراب ل أسوال ما نضح هي كيف ث ت أن الإنسان ليس, ليس بقرد

شكراً. عن القرآن الكريم. شكرا, شكراً, شكرا لك سمير دكتور. إيه أولا هناك الكثيرون اليوم يعني ربما و اليوم ن ر يتفاجا الاخ الكريم والمستمعون أ ن هناك عدد كبير من العرب والمسلمين الذين لم يقتنعوا أ ن ا ل أ ر ض تدور حول الشمس

و أ ن هناك ع د د من العلماء التقليديين الذين لا يزالون يقولون هذا ويكتبون هذا بل يكفرون من يقول العكس يعني أن هذه ليست محسومة كما يعتقد أخونا الكريم ليست ويقول في أشير المنهجية التي يعارض بها الناس وبعض العلماء أن أخونا الإنسان لكن أنا النقطة لأنها نفس الناس أصل هذه هذه هذه بها لماذا بالذات لا المشكلة إلى محسومة محسومة كما فقط

أ ص ل ا ل إ ن س ا ن يعارضون بها دوران ا ل أ ر ض حول الشمس لماذا ل أ ن ه م ي أ ت و ن إ ل ى ا ل آ ي ا ت و ي ق ر ؤ و ن ه ا ق ر ا ء ة ح ر ف ي ة

وقلت هكذا ي المنهجية نفس وهذا كذا قال هذا الشيخ الخيبري قال نفس ا ل م ن ه ج ي ة عندما تقرؤون تجدون أ ن هذه ا ل آ ي ة تقول كذا وتقول كذا لكن إ ذ ا ا ل آ ن وجدنا أ ن هذه ا ل آ ي ا ت التي كنا نفهمها على أ ن الشمس تدور حول ا ل أ ر ض صرنا ا ل آ ن بقناعتنا أ ن ا ل أ ر ض تدور حول الشمس صرنا نؤولها فيجب أ ن نطبق نفس ا ل م ن ه ج ي ة لنفهم بها ط ر ي ق ة تكون ا ل إ ن س ا ن وتطور ا ل إ ن س ا ن هل هناك شخص عالم في العالم

ا لكن ع العالم ر تراب ب باقي ي الإسلامي يقول أو أو أن الإنسان خلق من ه ذ هذا ا مباشرة هل يعقل أ ه هكذا من مباشرة تراب ليس خ ه وفيه خلايا خلق وخلق الجنة وأنزل إلى الأرض لكن ل ودماء وأعصاب وأعضاء من تراب في ي عروق من د ف ع ة و ا ح د ة في مراحل

في حرفيا الذين يعتقدون ويقولون مراحل من بالرجوع القرآن تراب الناس الإنسان حتى كل إلى خلق أقصد أن من أن من و هناك ك ذ ا ا يقول ق ل ر آ يفهمون ل ت ر صار ا ا ب ه ن طين ث مراحل هذا هناك كذا كذا إذا الطين تحولت إلى كذا ثم تحولت إلى كذا. ونحن نقول إذا أنتم تقولون ونحن أنتم أن ثم م في, في, في خلق ا ل إ ن س ا ن

لماذا لا تكون هناك مراحل م خ ت ل ف ة عن هذا وحينها إ ن م فهمكم م ا ا ا لهذه ل ر ل ه الفهم الخاطئ و ح ي من يقول هل هي المراحل التي تقولون عنها من التراب إ ل ى ا ل إ ن س ا ن أ م أ ن ه ا هي تطورات من الخلايا إ ل ى الحيوانات ا ل ب س ي ط ة إ ل ى الحيوانات ا ل م ع ق د ة إ ل ى ا ل إ ن س ا ن من يفصل في, هذي في هذين الطرحين يفصل فيهما العلم التجريبي

<تصفيق> الذي هو منفصل عن معتقداتي ومعتقداتك هذا منفصل هو نعود عن بالمناسبه ك ل ع ل ا ء و ق و ل لهم ه ت يكنتم يتحدثوا و ويضعون البراهين وأدعو الإخوة الذين وقالوا ا برهانكم صادقين البراهين الذين ل ت وليست التي ت هناك هناك الثمانين مراجعة ك أدلة أدلة إلى مراجعة صفحة التي في ي عن ذ ا الموضوع وسيجدون عشرات الصفحات من الأدلة عن تطور الإنسان ا ل ل من م وسيجدون تطور وتطور و عن خ قبل ا الأخرى ت ا م ن ا س ب قبل ة كنت س أ ل ت ك عن الروح <تصفيق>

سنعود إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة مع ا ل ف ل س ف ة ومع ابن、مم. رشد لكن هنا أ ع ط ي ت ن ي خيطا ل أ س أ ل ك سؤالا لم أ س أ ل ه حتى ا ل آ ن فاتني لماذا لم تكتب ب ا ل ع ر ب ي ة لماذا كتبك ب ا ل ف ر ن س ي ة ونحن في العالم العربي في زمن الدواعش ا ل م خ ر ب ة ب أ م س الحاجه ة إلى ذ ه ا ل ك ت ب هذه ل الكريمة تعتقدين أختي الكريمة أن ه ا الكتاب لو ك ت ت ب ب الكتب ل العربية وتقدمته به إلى غ ة دار نشر وتقدمت به ا ن ستنشره ك ل سهولة؟

هل هناك يعني حتى في دور النشر طبعا. دغمائيه ة ط ب ع ل أ ن دور النشر تخاف من الجمهور ومن ت خ ا ف قول الشيخ فلان والشيخ ا ل ع ل ا ن ومن منع الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني و أ ن ه ا تصير م ع ر و ف ة أ ن هذه ا ل دار النشر التي نشرت هذا الكتاب الذي فيه طرح مخالف للتعاليم ا ل د ي ن ي ة وغير ذلك لدينا م ش ك ل ة ك ب ي ر ة في ثقافتنا ا ل ع ر ب ي ة اليوم

ب ا ل م ن ا س ب ة هذه الكتب نحن ا ل آ ن في طور ترجمتها ونرجو إ ن شاء الله أ ن ه ا لن تمنع على ا ل أ ق ل لم تمنع في معظم الدول ا ل ع ر ب ي ة ولكن أ ن يقبل ا ل إ ن س ا ن ويكتب م ب ا ش ر ة هذا النوع من الطروحات وهي طروحات ويقول أو أو هذا هذا زنديق زنديق نيته أي يقرأ غير زنديق الدين الرجل الرجل ضرب أتحدى أنا الكتاب مؤمن شخص

أ ت ح د ى أ ي مستمع أ ن ي ق ر أ الكتاب ويعود لي ب ر س ا ل ة ويقول وجدتك فعلا أ ن ت تناقض وتريد ضرب الدين لن ي ج د ذلك ولكن مع ذلك, مع ذلك من ا ل ص ع و ب ة بمكان

أن تنشر الطرحات مثل هذه و ر الفكري ناهيك عن التطور ناهيك ا ل عن ب ش ر ي أو ا ل ت ط طيب و البيولوجي ر ا ل ب ن س ب ة لكتبك وهي وضعيه ع ل م ي ة وضعيه لا يمكن أ ن يقال ب أ ن ك تشوه أ و تستعمل أ و توظف ف ك ر ة مما يقال عن ا ل ف ل ا س ف ة الذين حوربوا كثيرا في عالمنا

من العربي. هنا نتحدث عن ا ل ف ل س ف ة أ ن ت تقول ب أ ن البعد الروحي يلتقي مع العلم الوضعي مع الدين ب ا ل ف ل س ف ة

وهذا ما يقوله ابن رشد لكن كيف تفسر اليوم ب أ ن الفلاسفه يعني مجرمون في العالم العربي هناك الكثير يعني و س ف ص د ي ق كان هنا وقال لنا ب أ ن ا ل ف ل ا س ف ة في عصر ا ل م ع ت ز ل ة وبعدها كانوا يتبعون التقيه لكي يبرئوا انفسهم من هذه ا ل ت ه م ة لماذا ذهبنا بالفلسفه ة التي كانت ي التي نقلت العلم ل أ و ر و ب ا

و ا ل ح ض ا ر ة ل أ و ر و ب ا لماذا ذهبنا بها إ ل ى هكذا يعني عدم نعم صار... صار لدينا تخلف وانحطاط يعني سقوط ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذه تحتاج ج ل س ة ط و ي ل ة

لماذا ا ن ت ق لانه ن م فترة ف يكتب كنا نحن يعني كان نحن ي ا ا ل كان ت ب كتبها ب ا التي ا ت سينا لأنه كان بها فعلا كفر ت ق د م ي جدا ابن سينا ثم جاء بعده ا بن رشد وغيره الكندي أ ولكن الفلاسفة قال ل ل ا ا م ا صدموا س لكن هذا كان دليلا على أ ن تلك الثقافه ة كانت تنتج ذ ا النوع من الطرح من كانت تنتج هذا النوع من التطور من التقدم العقلاني الذي منفتح لا يخاف

ينفتح يعني يقدم ط ر وهكذا ح ا ت ويرد ويرد ي ع ل و ه تطور الامم أ م م ل أ التي تخاف لا تتقدم هكذا ب خ ل ا ص ة بسيطه ة الأمم التي لا تخاف التي ل ي د ا ثقافتها ثقة في ثقافتها في منظومتها الفكرية التربوية التعليمية هي التي تطرح كل الطروحات

و ا لذلك ت تصمد على الأرض. والتي تصمد الانتقادات ي هي وصحيحة هي وغير صحيحة أي شيء هاشة صالحة الأرض نخاف الطاولة على لن لكل لكن على ل نحن سوف سوف نضع أن تلك ا ل ف ت ر ة التي ب د أ ن ا فيها في الخوف ونتراجع

وسوف ا كما ولا الأفكار ويا إذا هذا ل قلت ويلك قلت الشيء ت ق حقيقة ي ة و نبرز تكفر ت وسوف ت أ ت ي ك فتوى وجاءت علينا عصر الفتاوى هذه ف ت ر ة الانحطاط لا شك ونحن في عصر, عصر الانحطاط ولكن يعني حتى نعود ل أ و ل كلام الذي ب د أ ت ي به ا ل آ ن لدينا علم الآن هذا العلم العالمي أنا قلنا من البداية قلنا البداية ليس علم غربي هو علم عالمي بشري. هذا ص ا ر في متناول المسلمين

والعرب وغيرهم ا ل ع ر ب و وهذا ا ل آ ن لدينا عشرات مئات آ ل ا ف من الناس المثقفين المتعلمين وعليهم عبء ع ل ي ه م م س ؤ و ل ي ة أ ن ي أ خ ذ و ا بهذا العلم

و أ ن يدخلوه في م ن ظ و م ة ا ل ف ك ر ي ة حتى نتنفس ف ع ل العلم حتى نتنافس والثقافه ة في ذ هذا الذي ا الصدد يعني تقول في كتابك الإسلام الانفجار الكبير وداروين هذا الكتاب الذي صدر لك مؤخرا عن دار ديرجي هنا في فرنسا الأمور التي منها خلال التقريب تقول لك تقول صدر ديرجي نستفيد في في بين بأن من أهم الأمور التي يعني نستفيد منها من عن

العلوم وبين ا ل إ س ل ا م هو م ح ا ر ب ة ما يسمى بصراع ن ظ ر ي ا ت الحضارات كيف يمكن لك أ ن تفسر لنا هذا نعم يعني يجب ع ن ي ي أ و ل ا أ ن نفهم أ ن العلم و ا ل ث ق ا ف ة والفكر هذا بشري وليس طائفي

وليس طائفي و هذا الصراع من الجانبين سواء ا ل ن ظ ر ة ا ل ص ر ا ع ي ة للحضارات ا ل م ط ر و ح ة عند الغرب طرحت منذ س ا م ي ل هنتينغتون ا و ا ل آ ن مازالت م ط ر و ح ة بشكل قوي عادت, في... عادت نعم عادت ب ق و ة و هي م و ج و د ة عندنا أ ي ض ا و كما أ ش ر ت سالفا يعني هكذا ع ب ر ا الدواعش و غير الدواعش و ليست الدواعش ب ا ل م ن ا س ب ة هم ح ا ل ة ف ر ي د ة خ ا ص ة غ ر ي ب ة هم يعني لدينا كثير يعني من هذه هؤلاء ا ل أ ش خ ا ص الذين قتلوا

ض ر ب ا في في في في في في في في في في في في في ف ه في في في في في في في في في ب ي في في ا ي في في في في في في ف ل في في في في في في في في في في في في في في في في في في ي في ي في في في في ف ن في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في ي في في ف ل في في في في ي في في في في في في في ي في ف

إ ل ى أ ن يموت في الشارع أ م ا م الملا اي ح ض ا ر ة هذه أي ث ق اي ف ة أ مجتمع هذا هذا ا لا ن و ع ه ذ لا يمكن أ ن يقاوم إ ل ا ب ا ل ث ق ا ف ة وبالتعليم لا خيار لنا ب أ ي ط ر ي ق ة أ خ ر ى لا يمكن أ ن ي أ ت ي حاكم ويقول للمجتمع ستكونون متقدمين ا ل آ ن

س أ ج ع ل ك م متقدمين مستحيل لا يمكن إ ل ا أ ن يزرع فيهم التعليم و ا ل ث ق ا ف ة والفكر و ا ل ح ر ي ة أ ن ا أ ق و ل د ا ئ م ن ر أ س كل ه ذ ه ا ل أ م و ر ه ي ا ل ح ر ي ة و إ ن لم تتوفر ا ل ح ر ي ة في ع ا ل م عربي ت س و د ه ا ل دكتوريات ت ا كيف العمل

نأتي ب الحريه ة بطريقة الحرية بأخرى بد مسالمين أو أن نحاول نكون ولكن على ن لا م ا الحرية في الدماغ أ واخرا ل <تصفيق> و نشكرك جزيلا د ك ت و ر نضال ق ا س و م على هذا ه ذ النفس ا هذا الاوكسجين أ ك س ج ا الحوار ل ل ه م ع ممتع فعلا ولا أقول <تصفيق> هذا هذا الذي ي ع ن ي أ ع ط ي ت ه لنا من خلال هذه ا ل س ا ع ة من الحوار ولمسنا ي ي ع ن الكثير من العطش

لدى المستمع العربي لأناس، للاستماع أ إ ل ى أ ن ا س مثلكم نتمنى أ ن تكون هناك ح ر ك ة ل ل ت ر ج م ة ل أ ن لا بد من أ ن يصل أن تصل هذه العلوم هذه الحقائق ا ل و ض ع ي ة

إ ل ى القارئ العربي اذكر بكتابك ا ل أ خ ي ر نضال ق ا س و م إ ذ ن إ س ل ا م الانفجار الكبير و د ر و ي ن ا ل أ س ئ ل ة التي تزعج التي تغضب كيفاش ا ل تغضب ي ت أكثر من الإزعاج. وقبله بستة أشهر أقول نلتقيناك وكنت جئتنا بهذا الكتاب كان سبتمبر من الإسلام والعلوم أقول العلوم العلم يعني جئتنا وإن الإزعاج بهذا الوضعي وقبله علول وليس فقط بستة حتى في

ا ل ف ل س ف ة يعني مغضوب عليها حتى ا ل آ ن في العالم العربي نشكرك ونشكرك ل أ ن ك حملت إ ل ي ن ا هذا النتاج أ ع ز ا ئ ي المستمعين ب إ م ك ا ن ك م تابعه هذه ا ل ح ل ق ة عبر موقعنا م س م و ع ة أ م سي د ا ش د و ل ي ة c o m ب إ م ك ا ن ك م أ ي ض ا مشاهدتها على ق ن ا ة يوتيوب م و ت ي كارلو ا ل د و ل ي ة دائما معكم, معكم حول الحدث